ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون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 فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعشاب لكم فيها لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.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 وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا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 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فإذا جاء أمرنا النور فاسلك فيها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 حتى إذا أخذنا متر بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم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 ومن ورائهم برزخ إِلَى يوم يبعثون فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ فَلَا ولا بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا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 لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين